بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن انتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا رب شرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ذيج مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والرسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام أحبة في الله تطايق معدودة بإذن الله تعالى ننطيل عليكم أيام طلائم ثم يقدم علينا ضيفا عزيزا وشهرا كريما إنه شهر رمضان المبارك أمر الله تعالى وحث عباده على اغتناعه والحرص عليه وعلى تدارك أيامه فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ قال لعن لكم تتبون ثم قال بعدها أيام معدودات نعم في هذه الآية من الحث والترذيب والمسارع إلى الخيرات لماذا؟ لأنها أيام معدودات كما قال الله تعالى. وما رؤية أحبة في الله زماناً أسرع من زماننا هذا مستق هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي هغيرة رضي الله عنه عندما قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسهولة ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كاحتراب السعفة أي كاحتراب سعفة النخل إذا كان هذا فوجب علينا أن نسابق أن نشمر في الخيرات وأن نحرص على المسابقة إلى الطاعات ولعل لي احبتي في الله اسوق بعضا من النصوص ومن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حث فيها عباده على اقتنام هذا الموسم موسما من باء ففي سنن الترمذي من حديث ابي حميره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان اول ليله في رمضان ماذا يحصل طال صفذت الشياطين وبردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي يناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشرف أقصر ولله اعتقاء من النار وذلك في كل رينا والحديثُ صحّاءُ للبعين قال الحافظُ أبو بكر بن العرب رحمه قال إنما تُفتَحُ أبوابُ الكنَّة لماذا؟ قال ليعظُنا الرجاء ويكثرَ العمل ويتشوبُّقُ إليها الصابِر وتتضاعَفِ الهمم وفي المقابِل تغلق أبوابُ النار لماذا؟ قال لتُخزَى الشياطين وتقِلَّ المعاصِي وتصد بالحسنات وجوه السيئات وفي الحديث الآخر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان ما عجره من صام رمضان أيوان وما معنى إيمانا قال ابن حجر رحمه الله فتح إيمان أي تصديقا عند الصدق في قلب تصديق في قلبه على أن الله تعالى سيجازيه على هذا العمل الصالح المبارك من صام رمضان إيمانا واحتسابا واحتسابا كما ذكر ابن حجر أي طلبا للأجر من من الله تعالى فلا يطلب دارياء ولا سعة ولا عادة وأجره غفر له ما تفتأ ربا به ويقول في الحديث الآخر كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إنما هو شهر الصيام شهر القيام شهر الغرآن شهر الدعاء شهر التضرع شهر البرد شهر الطاعات وفي الحديث الآخر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن فضيلة ليلة القدر قال من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا ليلة واحدة من قامها احتساباً إيماناً واحتساباً قال غفر لهم ما تقدم من ذنبه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإناج حديث أبي هريرة فلا لا ترد دعوتهم وذكر منهم أصائم حتى يفطر هذا شيء وهذه نصوص من فضائل هذا الشهر المبارك فماذا أعددت لهذا الشهر المبارك؟ من تأمل واقعنا ليحسن أشد الحزن مع كل هذه النصوص التي سمعناها يجد أن واقعنا يخالب تلك النصوص شهر واحد كما أخبر المولى سبحانه قال أياماً معدودات أبلاً نشمر فيها الطاعات ونحرص على مليها بالحسنات أم أننا نعمل غير ذلك من وقف مع الواقع يجد بأن شهر رمضان قد مُلِئ بالنهو واللعب والسهر والقُعد عرض الرحمن شهر واحد والله لو خلوت بربك بعيداً عن الناس فتحرص على العبادة والذكر والصيام والقيام لما كان كثيراً على خالدك ومولاك أيها الأخ المبارك نداب القلب إلى القلب بأن تجعل هذا الشهر الكريم المبارك خيره من الشهور خيره في ماذا؟ خيره في الطاعات وأن تجعل رمضان هذا العام لا كمثله من الرمضانات الفائتة وإنما تكون متسابقا حريصا كما قال بعض السلف إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فاذعل وقال سبحانه في سورة المؤمنون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال سبحانه وسارعوا إلى مقبرة من ربكم وجنة ما نصفها يا رب قال وجنة عرضها السماوات والأرض قعدت لمن لأولئك الذين تركوا لأولئك الذين خلطوا هذا الشهر بالمعاصِ والمُّبِقات لا أُعدَّت من متقين ثم ذكر أوصاها فقال الذين يمتقون في السراء والضراء والكاظمين والغيظة والعافين عن الناس والله يحبُّ المسلم وقال في سورة الحديد وَسَابِقُوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّتِن عرضُها كعرض السماء والأرض أُعدَّت للذين آمنوا بالله ورسلِه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفقنا وإياكم استغنال هذا آل الشهر الكريم وأسأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا نحن وإياكم ووالدين وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في صحة وفي عافية وفي أمر وفي إيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب حب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إنا نسألك توبة صادقة نصوحة تبحو فيها ما سلف من الذنوب وكان يا رب وفقنا بطاعتك لاستدراك الهبوات قبل الموابات ولأخذ العدة قبل الموابات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعباف والغنى يا ربي نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك فلمة الحق في الغضب والرضى ونسألك فصدك في الفقر والغنى ونسألك لذة المظل إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضفاء مغرى ولا فتنة مغنى يا رب زيننا بزينة الإيمان يا رب زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين هذا ذاك جلالي بكرامك سبحان ربك رب العزة عمنا السكون وسلاما على المسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وفارك على ربينا محمد وعلى آله وصفه أذوعين